لم يكن الذين كفروا رسول من الله يكلو صحفا مطهرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين وما إن الله <سؤال> in جزاؤهم عند ربهم جنات وعد من تجري من جنات أذن تجري من تقسها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله خشي يا ربه